حمات الحماه يا حمات الحماه هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء نموت نموت شهيد الزمن اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستقيم البشر ولا بد للجهل أن ينجلي ولا بد للعلم أن ينتشر ولا بد للشعب أن يرجع إلى عز دين به ننتصر إلى رحب شرع إلى مسجد إلى نور علم به مزدجر إلى سنة المصطفى المجتبى ففيها الودا والضياء والدرر الى نور قراننا المنذر رسولا كريما به قد نزل حمات الحما يا حمات الحما هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت شهيد الزمن لحكم الاله به نعمل ففيه النجاة وفيه الظفر وفيه الخلاص وفيه المناص من الظلمات ومن كل شر فيا فياشعب اسلامنا أنيبوا وعودوا إلى مقتدر وتوبوا إلى الله كي تربحوا وتنجوا والا فبئس المقر وإن الحياة لفي ديننا فلربنا الملاذ وإليه المفر أيا أيها المسلمون لكم عرفنا الطريق فهل من مذكر فقوموا كين دخلا جنان السماء ففيها الخير وإلا شقاء الحياة والمحن وضيق الصدور وبعدها سقر فاختار اليوم في أي خندق تريد السلوك وتمضي العمر حما الحما يا حما تلحم هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت شهيد الزمن